والآن مع الحصة بسم الله الرحمن الرحيم المحكم و ا ل م ت ش ا د ي المحكم تبين انه الذي اتضح دلالته ا ل م ت ش ا د الذي خفيت ز ل ا ل ت ه على الخلق وهذا الخفاء ي أ ت ي من حيث لا يعلم مقتضاها فيما اتت به ك م ك ل طاهر او لظهور صفه اشتباه والرجع ل و ق ف على اسم الله أ ن التشابه يكون من جهتين فيكون من حيث لا يعلم لا يعلم أ ح د مقتضاها اي مدلولها الذي أ ت ت به أ ي دلت عليه كمثل طه ا وياس ي ن وحامين وسائر فواتق الصور ويقول ل أ ج ل ظهور س ق ه اجتماع فيها ذ ن الجهه الاولى أ ن ه لا يعلم أ ح د مقتضاها ي مد لولاها اطلاقا هذه جهه ا من ج ه ت الاشتباع وان كان بعض اهل العلم قد فسر طه وياس وحامين على ما ظهر لهم فان الاصل في م ث ل ه ذ د ا أ انه من المتشابه المجهول وما نقل عن بعض اهل العلم ان طه ا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أ و لان طه بمعنى ض ع ق د م ت ه و ما شبه ذلك فهذه لا يمكن اعتبارها تفسيرات حقيقيه لهذه ا ل أ ل ف ا ظ و إ ن م ا هي اجتهادات في هذا ا ل م ح ل وهي لا تستند إ ل ى ما يعتبر حجتان في تفسير النص ا ل ق ر آ ن ي ل أ ن اللفظ ا ل ق ر آ ن ي معتمده ا ل ع ر ب ي ة و أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة لا يعرفون هذه ا ل أ ل ف ا ظ و أ م ا إ ذ ا استخرجت من طريق إ ش انها ر طريق ا ت أو أ رموز لبعض المعاني ا ل و ا ر د ة في ا ل آ ي ة و في ا ل ص و ر ة فهذه أ م و ر م ح ت م ل ة ولا يمكن أ ن نقبل في الدين كل محتمل بل يقبل في الدين ما هو محتمل مع قيام الدليل الشرعي على ثبوته إ ذ ن ف و ا ت ح الصور ي من قسم المتشابه هذه, هذه هي الجهه ا ل أ و ل ى الجهه ا ل ث ا ن ي ة أ ن المتشابه يكون ل أ ج ل ظهور ص ف ا ت اشتباه فيها أ ي ص ف ا تشبه ت صفات المخلوقين هذه هي الجهه ا ل ث ا ن ي ة وهذه الجهه قد اشتغل عليها العلماء فمنهم من جعله من قسم متشابه ومنهم من جعله من قسم محكم الذين جعلوه من قسم متشابه لا يرون ت أ و ي ل ه ولا تفسيره ولا إ خ ر ا ج ه على ظاهره و إ ن م ا طلبوا أ ن يسلم اللفظ دون البحث عن معناه يعني إ ب ق ا ء اللفظ على ظاهره مع صرف المعنى أ ي ا ل ص و ر ة ا ل ذ ه ن ي ة له إ ل ى الله والذين قالوا ب أ ن ه محكم قالوا ب أ ن ه محكمون باعتبار أ ن ه مجز وهنا ن ق س م اهل المذهبين فذهب بعضهم الى أ ن جعل هذا القسم من قسم المتشابه هو الصحيح ل أ ن ه هو الذي جرى عليه من تقدم من السلف وقال ا ل م ت أ خ ر و ن من المتكلمين ليس هذا من المتشابه فكل ما في ا ل ق ر آ ن م ح ك م و لا ف و ا ت ح الصغار وهذه ا ل آ ي ا ت التي فيها التشابه بين صفات الخالق و ا ل م خ ل و ق ي ليست من المتشابه الخلاصه <تصفيق> في الكلام أ ن من قال ب أ ن هذه من ا ل م ت ش ا ب ه يعني مثل قوله تعالى الرحمن على السواق فإن فانك باعيننا يد الله ك ق ا ئ د ه م و ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها صفات تشابه صفه المخلوقين قوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بن ا س ب ا ع ا ن من اصابع الرحمن يجعل عند جمع من المسلمين من المؤمنين من المتشدد ومعناه أ ن ه لا يجوز إ ج ر ا ء ا ل ت أ و ي ل فيه فلا يستعمل فيه و ج ن وجوه ا ل ت ع ب ي ل العربي ا ل م ع ر و ف فلا يجوز أ ن يقال ب أ ن فيه مجز ولا يصار فيه إ ل ى إ ج ر ا ئ ه على وجه وجوه الاساليب ا ل م ت ق د م ة بل قالوا هذا يترك على ما هو عليه مع وجوب ا ل إ ي م ا ن به و ص ر ظاهره ف و تركه على ظاهره مع تسليم ا ل ص و ر ة الحقيقيه له لله تعالى وقد يطلع الله بعض أ ص ف ي ا ئ ه عن متشابه من ا ل ق ر آ ن والحديث ب ت ا ر ي خ الكشف لا ب ت ا ر ي خ الاكتساب معنى كلامه أ ن بعض ا ل أ ص ف ي ا ء من الاولياء أ و ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ما شاباه لا قد يقصد بهم هو ا ل أ و ل ي ا ء يقصد بهم ارباب من يسمون بارباب ا ل أ ح و ا ل قال إ ن ه قد يطلع على معنى المتشابه من ا ل ق ر آ ن ب طريق الكشف و ل ك ش ف هذه هو ا ل إ ل ه ا م الرباني لبعض الناس بحيث يفيض عليهم هذا العلم من عنده وليس بطريق الاكتساب الذي يكون ب طريقه ة ا ل ف ق ي ة الاكتساب م هي البحث ب ا ل أ د و ا ت التي يحصل بها الفقه مثل استعمال اللغه مثلاً او أ استعمال طرق من طرق البيان ا ل م ع ر و ف ة أ و ما شابه ذلك من السبل التي ت ق ر أ ا ق و ا ع د ه ا ويصار عليها إ ل الى المضامين في النصوص قال ليس هذا هو الطريق الذي يصل و إ ل ى علمه و إ ن م ا هذا يكون بطريق الكشف وهل هذا الكشف يعتبر في, في تفسير النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة لا يعتبر كشف ولا يعتبر ما ي ر ج على القلوب والنفوس في تفسير ا ل ق ر آ ن ولا في الدين إ ل ا إ ذ ا كان قد عضضه دليل شرعي يؤكد صحته فمن ادعى في معنى ا ل ق ر آ ن شيئا في معنى ضغط من أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن شيئا ثم قيل له من أ ي ن عرفت هذا فقال من ت ا ر ي خ الكشف قيل له ب أ ن هذا ليس من علوم من علم العلم الشرع و إ ن م ا هو من الخواطر والخواطر على ضربهم منها ما هو صحيح قد يكون صحيحا ومنها ما هو فاسد و ا ل أ ص ل ف الخواطر التي لا تعترض بالادله أ ن تكون ف ا س د ة ولذلك فقد هرع قوم إ ل ى هذا السبيل في تفسير ا ل ق ر آ ن الكريم فملؤوه بهذه الخواطر قالوا ب أ ن ه ا كشوف ع ل م ي ة و أ ن ه م وصلوا الى ا ل أ س ر ا م سر ا ل ق ر آ ن وهم مولعون بهذا بحيث يصرفون ا ل أ ل ف ا ظ عن ظواهرها لخواطر عدن لهم ب أ ن ه ا هي المعاني التي دلت عليها هذه ا ل آ ي ة والصحيح عند الفقيه وفي مناهج النظر العلمي الصحيح أ ن هذا لا يعتد به بتاتا ما لم يكن قد جاء ب أ ذ ل ة ص ر ع ي ة تثبت ما قاله أ و ل الكشف ا غير معهود الاعتماد عليه عند المتقدمين إ ط ل ا ق ا وما عرف عن أ ح د من أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه وغيره من علماء التابعين ولا من علماء من ف ق المسلمين ا ن علماء م ا ل أ و ا ئ ل من كان يذكر هذا اللفظ إ ط ل ا ق ا لا يعرف هذا إ ل ا بعد ظهور ف ل س ف ة ا ل غ ن و ص و ف ل س ف ة ا ل غ ن و ص هذه هي ف ل س ف ة العرفان وهي ليست أ ص ل ا ف ل س ف ة إ س ل ا م ي ة أ و هي ليست أ ص ل ا من أ ص و ل ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا ي نقلت عن اممين من أ م م ي ن مختلفين كمثل ف ل س ف فلسفة الباطن أ ه ل الفيض من السهره ورديين وغيرهم الذين يصلون على منهج استخراج ا ل ط ا ق ة من الجسد لكسب ا ل م ع ا ر ف ا ل خ ف ي ة ب إ ح ا ل ة ا ل ط ا ق ة التي في ا ل أ ج س ا م والعقول بطريقه ا ل ت أ م ل على مناهج م خ ت ل ف ة للوصول إ ل ى أ م و ر خ ا ر ق ة ا ل ع ا د ة ثم كذلك استعمال طرق في قطع الطعام والشراب و أ م و ر أ خ ر ى من الرياضات التي كانوا يسيرون على وفقها حتى يرد عليهم هذا الذي يسمونه بماذا بالفكر الباطني أ و ما يسمى ب ا ل إ ش ر ا ق وهذا مشكوك في صحته بل لا يقبل في ا ل ج ن لماذا ل أ ن ا ل م ر أ ة حينما يسلم نفسه إ ل ى مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء لا ي ؤ م ن من هذا السبيل أ ن يكون الذي تولى ا ل أ م ر في إ ف ا ض ة هذه ا ل أ ش ي ا ء هو الشيطان الشيطان قد يكون هو الذي يطلق هذه ا ل أ ش ي ا ء على النفس فتلتقطها فيظن الضانون ب أ ن هذه معارف دينيا و أ ن ه ا علميا وبذلك يدخلها في دين ا ل إ س ل ا م الذي لا يقبل فيه إ ل ا ما ت ب ت بالدليل الشرعي التابت عن صاحب النبوه مع لزوم الاحتياط في ذلك الدليل حتى يتحققا من ص ح ة اسناده إ ل ي ه ف إ ن وقع السبيل ضعيفا أ و كان فيه ما يدل على مخالفته للدين ف إ ن ه يتوقف عنده ولا يعمل فيه ل أ ن هذا الدين ك ا م ل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف لنا فيه سبيل ا ل ك س ف ي ولا سبيل ا ل ف ي ي ولا سبيل الاشراق ي و إ ن م ا تركنا في الكتاب بلسان عرب ي مبين ولسان نبي مفسر وكل هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ خ ر ى التي ا ح ت ث ت لا يمكن أ ن تقبل في هذا الدين هذا ودعك من الخرافات و ا ل أ و ه ا م و إ ي ح ا ء ا ت الشياطين ف إ ن ه ا كثيره قد يقول بعض الناس بأننا رأينا بعد أهل السنة يحبد هذا السبيل يحبد المحصود هذا ويتكلم أمور في كشفا البحث عن الحكمة كما عليه بعض الناس فهذا في كون هذا الشيء على هذه ا ل ص و ر ة او على هذه ا ل ص و ر ة هذا مسموح به لكن الكشف على في تفسير في التفسير للنصوص ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ ح ك ا م هذا مرفوض غير مقبول ولو كان صاحبه يدعي ب أ ن ه ر أ س أ و ل ي ا ء ا ل أ ر ض ولو ادعى صاحبه أ ن ه تقع مع النفس ولو ادعى صاحبه ما ادعى ولو كان يسير على الماء ولو كان يطير في الهواء ولو كان يبرئ ا ل أ ك م ه ورب ر س ا ولو كان هذين السنا سفتش ف أ م ر ا ض ه فهذا الشخص لا يمكن قبول ما يقوله إ ل ا إ ذ ا ع ر ض على نص الكتاب وهو ا ط ا ه الله على ذلك في خ ص و ص ي ة نفسه وما يتعلق به هو في امر ي فهذا أ م ر يعني بينه وبين خالقه ي أ م ا ان يدخله إ ل ى قلوب المسلمين أ و أن يدخله في الدين أ و أن يدخله في علم العقائد او أن يدخله في الفقه فلا بد أ ن ي س أ ل عن الشاهد الشرعي عن صحه ما قال ف إ ن أ ت ى بشاهد دليل يدل على ص ح ة ما قال ف ا ل أ م ر واضح بشر أ ن يكون ذلك الدليل الذي جاء به ق ا د جمعه مع ا ل أ د ل ة التي تفسره لا أ ن ي أ ت ي بدليل عام قد ا يدل بوجه ما على ذلك المعنى مع وجود أ د ل ة تخصصه الدليل العام لا يستشهد به ولا يقبل شرعا إ ذ ا فصل عن ا ل أ د ل ة التي تخصصه ولا يقبل المطلق إ ذ ا جاء به إ ذ ا لم ي أ ت ي ب ا ل أ د ل ة التي تقيده ومن زعم أ ن هذا الدين سوف ي د خ ل فيه شخص ما ليس فيه إ ذ ا أ خ ذ بالقواعد الشرعيه فهذا إ ن س ا ن مفتر وكذاب لا يمكن لك أ ن ت خ ل في دين الله ما ليس فيه ل أ ن ك تطالب ب ا ل ح ج ة والرهاب من هو الذي له الحق في هذا من تسند له هذا الكلام إ ذ ا أ س ن ت ه إ ل ى شخص من الصحابه سمي هذا قول صحابيين وانشوفوا القيمة العلمية القول للصحابي إذا أسنته لتابعين نشوف لهذه القيمة وفقه العلمية المنزلة هذا اصل ليس باصله و إ ذ ا أ ث ن ت ه مثلا لرجل قيل ب أ ن ه صالح غد سفور راي ا ل ي عن طريق قواعد الاجتهاد ف إ ن طابق قواعد الاجتهاد وعمل بقياس ا ل العله والفرع والاصل وصح الجامع وسلم من اثم توك نعتبره قولا فقهيا كسائر فقهاء الارض ولو كان هذا انسانا شهد ي له كون قلوب الولايه فلا يمكن في الشريعه ان ينزل كلامه الا على معيار الاجتهاد لا يخرج عنه فان وافق طرق الاجتهاد فبها ونعمت و إ ن خالق طرق الاجتهاد يطرح ولا ا و يقبل و ا ل أ ن هذا الدين لا مدخل فيه ل ل إ ن س ا ن أ ب د ا إ ل ا بالاستخراج والاستنباط وما في هذا الدين ان استخرجه نسله عن الطريق وعلاش جبل ا ل ف ق هذا يختلفه اراه كل شيء يكون قص يؤخذ من الدليل تفوق ا ل أ د و ا ت السبل منهم من شدد في الطرق ا ل ط ا ه ر ي ة ومنهم من ر أ ى أ ن الطرق التي اعتمدت أ س ن د ت يبقى الامر في الاسناد لنل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ س ن د ا ل أ م ر إ ل ي ه ف إ ن ه يدخل في هذا ل د ي ن لم يسند إ ل ي ه لا يمكن قبوله لو أ ن النبي صلى الله ع ل ي ه و س لهذا م الرجل ب أ ن ه م يهدي الجنه او أ ن هذا الرجل من أ و ل ي ا ء الله شهد له بالولايه لا يحتج بكلامه في ا ل س ر ا ل ابدا م ه في السرعة أ ل أ ن كونه من اهل ا ل ج ن ة لا يدل على ص ح ة فهمه ل أ ن كونه مختلف الاجتهاد لا يخرج أ ن يكون من اهل ا ل ج ن ة و لا يخرج أ ن يكون من الاولياء نعم لو ر أ ى ا ل إ ن س ا ن النبي صلى الله عليه وسلم و قال أ ن ت ولي من أ و ل ي ا ء الله وراه وقال له كيف كان فالشريعه لا يمكن ان يدخل الى كلامه اذا فالكشف ما يسمى بالكشف اذا كان الكشف هو الاطلاع على ح ق ي ق ة ا ل أ و ص ا ف ا ل ص ر ع ي ه تتبعها ا ل أ ح ك ا م ف ب ه ه و ن ع م ة جاء واحد الانسان مثلا ً واطلعك الله تعالى عليه على انه ك قد دل ب فكما َََ أ َ ن َ لَوْ ََّّ ي ْ أ ن الذي َِّ ليس َْ ع ن ْ د ِ كشف ٌَْ ولا ََ شيء ٌَْ اطلعت َ على ََ انه كذاب ساحكم عليه بمقتضى الكذب ك م ُ يجب َ ل ي ك ان تحكم عليه بانه كذاب الحكم تابع للكذب وليس انه ت ب ع نصف الاشخاص ا ل ا ح ك ُ م تتبع ا ل َ و ص ا ِ و ا ل ا و ْ ا ف ت ؤ ذ من النصوص ولا مدخل للكشف ولا للالهام ولا للولايه ولا للرؤيه في أ م و ر الدين إ ط ل اطلاقا ق ا ً إ ً هذه ا ل ن س ا ئ ل ترمى في البحر فهذا الدين متين له قوائده وله أ ص و ل ه وله ضوابطه عقيده وعملا كل هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ خ ر ى بينما جاء بها من جاء بها ولكنها صدت عن ا ل أ د ا ء في ف ل و ج ه إ ذ ا كان المقصود بطريقه الكشف هنا هو أ ن ه يدعي ب أ ن الكشف سوف يفسرنا القران وما شابه ذلك فهذا غير ممكن ولا تخيلت أ م و ر ا ً ك ث ي ر ة لا دليل عليها واستحسنت أ م و ر ا ً ك ث ي ر ة و ذ ك ر كل إ ن س ا ن مريض عقليا ً واصيب بالهواس والوسواس سوف ندخله في هذا الدين فهذا لن يسمى د ي ن ا ً س ي س م ى ه حينئذ كتاب الموسوسين وكتاب مرضى العقل و س ن م ل أ الدنيا بالخرافه إ ذ ن هذا الدين يجب أ ن ن س أ ل دائما القائل من أ ي ن أ ت ى وشهد بها ب ذ ي ك يدعو ل أ ن ه م على منهج السلف وكيف يخطئون في هذا ا ل أ م ر كيف أ ن ه إ ذ ا أ ك ث ر زيدنا و ع م ر بفتوى وكان هذا الشخص عندهم معتبرا ف إ ن ه م لا ي س أ ل و ن عن الفجر وعلى ن البرهان ولا يمضون قوله على منهج النظر و إ ن م ا إ ذ ا قال كلاما أ م ض و ه على ظاهرهم ك أ ن هذا رجوع وانتكاس إ ل ى ما كان عليه عباد الاولياء وعباد القبور نفس, نفس ا ل ط ر ي ق ة هؤلاء يسلمون ما يقوله الشيخ لا نشيخ يا نار بنور الله فكما يقولون واعتراض عليه أ ه ل ك ن وكن عنده كلمه عند مغصين خلبه كيف يشارك الليل خ ل ك فما هو ماروك وهؤلاء نفس ا ل ط ر ي ق ة أ ي ض ا يسلمون ما يقوله المفتون بدون أ ن يكون لديه معيار علمي من أ ج ل غ ر ب ل ة هذا القول ا ص ح ة سندي أنا كيهمني ما ك ش قائل أنا الحبل الذي كيهمني بين كلامه به ربط وصحه ك ل ا م ا ب الرسالة فمن شك ن والنضائف ا الرابط فالعبرة بالحبل هو كيهم الرابط. فإن بالحبل. وإن فهو قوي قوية وإن يخدمني لا ضعفا فإن س ر ا ا ل إ ن س ا ا ن أن يأخذ ل د ي ن من الكتاب و ا ل س ن ة بالطرق البرهانيه ا ل ع ل م ي ة هذه الامور التي ت ق ر ا ه ي مضنونه بعضها مضنون والمضنون يجب أ ن تلقى ان, أن يرقى فيه ض ر ب ة إ ل ى د ر ج ة غ ل ب ة ا ل ض ر ب ثم تمضي عليه إ ذ ن هذا أ م ر لا يمكن ل ل غ ن و ص ي ه ولا للتناويه م ولا ل ل د س ا ن ي ه ولا لغيرها من المذاهب التي, التي خلطت بالدين أ ن تقبل في دين الله والعبره عند, العلماء عند علماء الفقه ا ل ر تعرفت كما الرمز معلومة دين بالظاهر ه الظاهر الظاهر فسوى الكفر يجري عليك ما بكلمة مخالفة لا بكلمة عليك بكلمة الشرق يجري عليك يجري يجري تخصى تخصى ما كما أ ن الله أ م ر ه ان ينزل كتابه على الظاهر العموم الخصوص ا ل أ م ر من ناحية كذلك ذ ل ك أ ح ك ا م التي ينزلها ينزل على الطواف ا ه والله يتوأل السعيد لأنه استغطر الله بعلمه تسيره من لأحد بل الإيمان به معناه ولا ولا يجد خصوصا ً ا ل ص ح ا ب ة والتابعين إ ذ ن هذا الذي ذكره أ خ ي ر ا ً هو ا ل ص و ر لا يجوز التطلع على معناه ل أ ن هذا فيه نوع من الاشتغال بما قال الله تعالى وما ي ع ل م تاويله إ ل ا الله إ ذ ن هناك أ ن ا ل أ م ر محسوم إ ذ ن هذه كلمه ا ل ص ف ي ا ء وكلمه ة الاولياء ة سبحثمت لا يجب ي عليهم ا ل إ ي م ا ن به و ت خ ي ل مناره من وجوع السنه خصوصا ا ل ح ا ب ح والتابعين وحجتهم قوله تعالى هو الذي أ ن ز ل عليه الكتاب منه ايات محكمات من هن ام الكتاب أ ي أ ص ل ه ومعظمه سمي ب ا ل أ م لنباحث تتعلق به في كتبك سماد نرجع له و أ خ ا ر متشابهات فاما الذين في قلوب زيغ أ ي ضلال وميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تاويله ابتغاء س وما يعلم تاويله إ ل ا الله إ ذ ن أ ا م ا الذين في قلوب زيغ أ ي ميل عن الحق فهم لا يقنعون بهذا ا ل أ م ر الرباني في هذا الموطن و إ ن م ا ت ج ذ ب نفوسهم إ ل ى الاشتغال بهذا المتشابه ليثير ت الفتنة الفتنه بين الناس ل أ ن هذه ا ل أ م و ر التي ا ل ت ي فيها ق ت لامرين هذه ل ل أ م بالاختبار الله تعالى ق و ة ا ل إ ي م ا ن التي تكون عند الشخص ف إ ن كان عنده إ ي م ا ن ثابت وقال الله تعالى ق ي ف عند هذا ا ل أ م ر وسلمه كما هو وكن مؤمنا به فقد علم وجه التكليف لاننا لسنا مكلفين دائما بالعمل نحن مره نكلف بالاعتقاد وثاره نكلف بالاعتقاد والفهم ا ل من ع ى اجل العمل هنا ا ل غ ا ي ة من هذه ا ل آ ي ة وما شابها أ ن ه ا للابتلاء والاختبار قال الله تعالى وما يعلم تاويله إ ل ى الله فليكف ا ل إ ن س ا ن نفسه بعد ذلك عن ا ل خ و ض ف إ ن كانت الناس تنجذب وتميل إ ل ى هذا ا ل أ م ر وهي لا تريد ان ت ق ر ن ه ا ف ع ل ا ب أ ن فيها مرض الله تعالى يقول سما هذا بالزيف وهو الضلال والملو عن الحقل ثم إ ن الراجع عند العلماء أ ن ان يقف فيها كائن على الله أ ي ل ف ظ الجلاله وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يجب المصير إ ل ي ه فيكون فيكون ل ع ل م معنى ا ل م ت ش ا ب ه محصورا على الله لا يتعداه إ ل ى غيره ويقول قوله تعالى والراسخ لفعل استئناف مبتدا خبره يقولون والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به بالمتشابهين مع ت ف و ا مع ن ا الله الله ه إلى إلى مع تفويضنا معناه لكل ا ل م م ح ك و ا ل م ت ش ا ب ه من عند ربنا إ ذ ن خلاصه القول أ ن المتشابه يصار فيه إ ل ى هذا الذي في ا ل ق ر آ ن أ ن ي ت ر ك هذا ولا يشتغل به ل أ ن الله تعالى قال والذين في قلوبهم, في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابهنا وابتغاء ا ل ف تاويله ن ة ا لابتِغَاءَ الفِتْنَةِ لأن الناس سوف يقعون في فساد في فساد خطير. إما أنهم يذهبون إلى التجس ولا يخفى ما في هذا من التدمير وهو يشبههم الله تعالى بالخلقيه ثم ا ل إ ن س ا ن يتخيل تذهب به نفسه في هذا الباب ولا يخفى خطوره هذا ا ل أ م ر لما للشيطان فيه من امل جاد لا ينفك عنه ل ي ولا نهارا هذا أ م ر معروف ابليس في هذا الباب من فتح عليه باب, باب, باب, باب الاضطراب والوساوس في العقيدة في ف إ ن ه قد وجد إ ل ي ه سبيلا سوف يدخل إ ل ي ه منه حتى يقضي على دينه وربما على عقله وربما على جسده هذا يصعده به الله هذه الذي إذن هذا أمام المعروف لما يصعده به من التأمل أمراض النفس والعقل إذن صلى الله السلامة والعافية على المرء يقفا سأل أن من الأمور إلى وليس التخيف عن عند خطيرة في يؤدي معنى و إ ن م ا هذا من الفتنه التي ذكر الله تعالى انها تريد في هذا ا ل م ق ا م وابتغاء ت أ و ي ل ه أ ي تفسيره ومعناه ثم قال اذا كان هذا الشخص يريد تفسيره ا من لحصة ستجده ومعناه ل ا ي ل تأويله الله إذا هذه أعرض ل ف ت ن ع ن د شعرت التاويل انا التاويل س خ ن ف ق و ن اعلمه آمننا الله ت ا ى ا زل في ذ الا ا د ي ن من حرز و ل ح ر إ ذ الله وقع فيه ا إ ن ن س ا هذا ا في د ي ن فإنما والراس ذ ي فيه وقع نفسه بسبب ت ص ف ت ه و ب ب ب مرض استقر ا في د خنفع ل ل ه هذا ما ا د ي وفيه س ا وثمانية لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها د عقيدته ة بسيطة يكلف وقيل ان المتشابه يجوز علمه لغير الله من ط ل ي ق الاحتساب لان الخطاب بما لا يفهم بعيد وعليه فيكون في قوله تعالى والراس يكون في المطلوب من اسم الجلاله أ ويعلم الراس قالوا ب أ ن الله تعالى لا يمكن أ ن يكون في القران يقول حشو والحشو هو ان ي ق و ل فيه ما لا, يفهم معناه. ما لا يفهم معناه ما لا يمكن ان يتصور ا ل إ ن س ا ن اذا مدلوا له أ ك ذ ا ي ق و ل إ ل ا أ ن هذا ا ل أ م ر مردود عليه ب أ ن ا ل ق ر آ ن ينزل ل أ م ر ي ن كما س ي ت ب ي ن أ ح د ه م ا أ ن ينزل للعمل الثاني أ ن ينزل ل ل إ ي م ا ن بنوع خاص ه و الايمان بالغيب ل أ ن ا ل إ ي م ا ن بالغيب هو من أ ش د ا ل أ م و ر على النفس إ ذ ا اخبر الله ب أ م ر قال هذا ا ل أ م ر ت ا ب ت ثم نحن سلمنا هذا الغيب الذي ل نعلمه ابتكالا على أ ن ه لسنا ي مكلفين بالابتلاء عليها على حقيقته و إ ن م ا كلفنا ب ا ل إ ي م ا ن به فهذا أيضاً فهذا مقصود من هذا المقال إ ذ ا فمن الناس من عطف ق و ل م الراسخون في العلم على الله ومنهم من وقف ولسنا منهم ح ب ا ل إ غ ر ا ب حتى نخوض في المداهم التي تحدثت عن تفسير هذه ا ل أ ش ي ا ء المتشابهه ف ت تعلمون أ ن هذه الصفات ا ل أ ص ل فيها أ ن فيها خلاف كبير بين الأشياء التي و ب ن الحنابله هذا معروف, هذا معروف. ثم إ ن ا ل ح ن ا ب ل ة أ ي ض ا فيهم من يميل إ ل ى راي ا ل ت أ و ي ل في بعض الوجوه م ث ل م ن عقيل وذهبي و ا ن معه ومنهم من وقف على المذهب المعروف عندهم و ا ل أ ش ا ع ر ة أ ي ض ا فيهم نفس ا ل ط ر ي ق ة منهم من يميل إ ل ى ا ل ت أ و ي ل ومنهم من يميل إ ل ى التفويض و إ ن كان التفويض عند ا ل أ ش ا ع ر ة يخالف التفويض ع ن د الحنابلة في بعض في جاء ي ت من بعد ذلك من يدعي الاطلاع و أ ن ه لديهم العلوم م ا يصل به الى اسم ا ل ق ر آ ن فتحدث كثيرا في هذه المواضع ي وأطار روح وغيره ورعوا الأمر الكلام فيها كمثل بعد مفسر القرآن هذا صاحب المعاني مفسر كمثل مثل بالحديث من من عندهم هذا الأمر. مثل روح من ورعوا بالحديث في بعد هذا في جانب ما يسمى بالكشف ليس خلاصة حضه حضه لا يسمى بالها مواليد به خ ل ا ص ة الكلام أ ن الفقيه حظه في النظر أ ن ه لا ي ت خ ط ا حدود الدليل ف ق ه دليل شتاعه من غير هذا لا يعرج عليه ولو قلت له فسر ايه أ و بين شيئا ف إ ن ه يطلب ه حدود ا ل ش ر ع ي ة في هذا الباب لا يمكن أ ن يتجاوز ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة البيان طرق ا ل أ ص و ل ي ة طرق العلميه ا ل م ع ر و ف ة لا يمكن أ ن يتخطى هذه الادله معا ثم كل معلم من هذه المعالم و ج ل ي ل من هذه ا ل أ د ل ة لا يمكن له أ ن يقول به الا التي لا تدري صحته و إ ن قال به بعض العلماء إنه يخالفهم في ذلك ويختار ان لا يقول به ل أ ن ه يراه ضعيفا هذا هو من حيث الفقه فيها. هذا هو ثم انتقل الى معنى اخر فقال ويقتضي لك معاني ا ل آ ي ا م الجهه ا ل ت ف س ي ر في ا ل ب د ا ي ة يقتضي لك ع ل القول بان المتشابهين ما استطر الله به ان الراجحه او ل و ق ف فيها على اسم الله يدل عليه معاني الايام الجهه ا الكتاب تفسير القويت م التفصيل ت وهنا مكتاب وقال و إلا أهل الجزء والضرب وان الرازق ان في علم يؤمن به فالتفصيل يدل على النوم ما استطر الله بعلمه وان الوقف على اسم الجلاله هو الصواب وان الوقف على اسم الجلاله ويقتضيه ايضا ثم اذا عرفنا الان ان المختار هنا هو الوقف على اسم الجلاله وان المتشابه مما استطر الله بعلمه وانه ينبغي الوقوف عند هذا الحد ف إ ن ن ا نريد أ ن نزيد أ د ل ة أ خ ر ى تدل على ص ح ة هذا المذهب الذي هو مذهب التفويض ومذهب الوقف على المراه ويقتضيه أ ي ض ا السبب الوقع في التنزيل مراعى وهو مراعى ل ل و ل ا د ت ح ص ي ل ي وجاء مال المدرسين ا ل ت ن ب ي ه على ا ل ذ ي ن الراسخين فيه وذلك تصدق و ا ل إ ي م ا ن وليس يسر ت عجز هذا ا ل ش أ ن ومع كونه التي م في الاحكام ل ف ي ت ن ز ي ل القرآن هو الإيمان هو ب ه و البيان ع م ل م ق ت أ ا في ا ل آ ي ة ع ل ى ا س م جلالة موجود السيادة التنزيل الإيمان المتشابه بأن أحد في في هو فيجيب ا ل إ ي م ا ن به مع تفريط معناه الى الله وذلك يشق عن نفسه ل أ ن ه من الايمان بالغيب الذي وضح الله بالمؤمنين هنا, سؤال عن سؤال. هنا جواب عن سؤال قد يقدره بعض الناس فيقول إ ذ ا كان الله تعالى قد ا س ت أ ث ر بعلم ما ذ ك ت فلماذا أ ن ز ل ه وما ف ا ئ د ة الخطاب به إ ذ ا كنا لا نعلمه الجواب أ ن التنزيل فان ا ت ن ز ي ل ا ل ق ر آ ن يكون ل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا ا ل إ ي م ا ن به والثاني العمل بمقتضاه ف ا ق ي م ا ل ص ل ا ة ا ن ز ي لتعلمه وتؤمنوا بان الصلاه و ا ج ل ت ي ثم تعمل بمقتضاه هذا نوع من من ن يجلف ا ل ق ر آ ن الثاني أ ن يكون المقصود به فقط هو ا ل إ ي م ا ن به وذلك أ ش د على النفس ل أ ن ه من ا ل إ ي م ا ن بالغيب الذي م ض ح الله المؤمنين به إ ذ ن ف إ ذ ا كان المرء يطلب ف ا ئ د ة التنزيل فيقال له ب أ ن ا ل ف ا ئ د ة هنا هو ا ل إ ي م ا ن بهذا الذي أ ن ظ ر ه الله تعالى ل أ ن ه من القسم الشاق على النفس فهو ا ل إ ي م ا ن بالغيب الذي وضح الله المؤمن ي ه إ ذ ا فمن يرتقى ايمانه بلا د ر ج ة أ ن ه ما أ خ ب ر الله تعالى ب أ م ر ه الا بادرت نفسه للتصديق به من غير ا ل ت ع ر ي ش على الشك وطلب الدليل فذاك هو المنزل فتلك هي المنزله العضلى لا للايمان وهذا هو القسم بالغيب إ ذ ن فالفائده ي حصلت بهذا وهو الايمان بالله ثم انه يحتمل ان المراد بالسبب في البيت سبب نزول هذه الايه ص ب خاصه قالوا فحسبنا ا ذ ا فحملوه على أ ن ه بعض منه و أ ن ه ابنه فهذا من المتشابه الذي اتبعوه ف أ ن ز ل الله ا ل آ ي ة ردا عليهم ب أ ن قوله تعالى في عيسى و ر ح م ه من المتشابه والمتشابه لا يعلم معناه إ ل ا الله و ز م الله فيه المتبعين له فهذا السبب يدل على أ ن الوقف فيه على اسم الله و أ ن المتشابه لا يعلمه إ ل ا الله إ ذ ن السبب ا ل أ و ل هو ا ل إ ي م ا ن السبب الثاني هو الجواز قيل إ ن السبب في ذلك هو الجواز عما أ ت ا به نصارى نجران ونجران هؤلاء باليمن وهم قبيلة وهم نصارى و إ ن لم يبقى من نصرانياتهم الا شرب الخمر فقد حاجزوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاهم الى الاهتداء إ ل ى الاجتهاد فمن ح ا ج ك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل س ع ا ل ن ا ن أ ب ن ا ء ن ا و أ ب ن ا ء ك م ونساءكم و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم نبتليه فندع الله على الكاذبين هذه ا ل آ ي ه نتلفها ل ل ق و م ل أ ن ه م كانوا طلبوا الاجتهاد وهو أ ن يجتمع. يجتمعوا مع أ و ل ا د ه م واهلهم ويجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أ ه ل بيته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين يريد و ا هذا ا ل أ م ر فقال لهم او ق ل ه م لا تفعلوا ف إ ن هذا نبي و أ ن ك م إ ن فعلتم ما فعلتم مع إ ن فعلتم هذا فسوف يقضى عليكم ف ج ب و ن و ا ولم يحضروا هذه ا ل آ ي ة نزلت في هؤلاء ماذا قالوا فنبتهل نجعلهم نجعلهم على الكاذبين ولكنهم لم يحضروا حضرنا باسم الى المحل ولم يحضروا فلم يقع هذا الابتهال فكان ذلك سببا في نجتهم الله أ ع ل م إ ذ ن ف ن ص ا ر نصران ادعوه ب أ ن عيسى كما يقولون والعياذ بالله قالوا ل أ ن الله تعالى قال وروح منه فجعلوه ا ذ ه روح منه ل ل ط ب ع ي ر وليست من ا م ت د ا ء وليست بمعنى آ خ ر و إ ن م ا جعلوا ا ل ط ب ع ي ف فوقعوا هنا في هذا ا ل خ ط أ فجعلوا ذلك حجه ح س ي ق و ل و دايما نقول ب أ ن ا ل ق ر آ ن لا يفسر نصه أ و ك ل م ة منه أ و حرف منه مفصولا عن ا ل س و ر ا ل أ خ ر ى حتى إ ن ك قد تاخذ حديثا, قد تأخذ حديثاً و... و... و... ويكون بعضه مستغني م عن بعضه م ولكن ي مستغنيا ك و و ن عن بعضهم بعضهم هذا البعض لا يستغني عن ا د ل ة ا ل أ خ ر ى مثلا إ ن م ا العمل أ ا بنياس و إ ن م ا ل ق و ل و ن م ا ن و ا انما العمل أ ا بنياس د ت خ ف ه د ل ي ي ن ولكن ا هذا هو ي و ه وينما و يقولون مانغا ولكن هذا إ ن م ا العمل أ ا بنياس لانك يُطبيب أن تفقع على في الجمع ا ل ل إلا بأدلة التي ل و ا مقرأ هي أخرجت م ا التي ل تحتاج بين الادله قد يكون واجبا ولو, ولو في جزء حديث او في جزء آ ي ا ت جزء ايات قد ت ص ت ن ي في جزء منه والحديث قد تحتاج لنصفه ويحتاج الى نصف اخر ل استغنى عنه ولكن لا تستغني عن ا ل أ د ل ه ا ل خ ا ر ج ي ة التي تفسرون عنها و س ب ي ن و ا الدوله ن اذا إ جعنا لتبعد ل فماذا يقولون في قوله تعالى ان الذين كفروا من بني اسرائيل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن م ولد وماذا سيقول في الايه الاخرى التي ن ف ذ أ ن يكون لله ولدا لو نظروا في هذه ا ل آ ي ه قلنا لا ع ل م ان من هنا ليس لتبعد ليس روح من بعض ل ه و إ ن م ا سيفسرون منه حينئذ يحملونها على م ع ن ه ا باعتبار تلك ا ل أ ج ه ز ه ا ل أ خ ر ى ولذلك ف ا ل ح ج ة لا تقبل إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ ت مدارس النظر حتى يرتقي المرء إ ل ى أ ن يصل إ ل ى س ل ا م ة الدليل من المعارض و س ل ا م ة الدليل من ا ل ت أ و ي ل أ ي مخلص له عن ظاهره ف إ ذ ا سلم من ذلك كل اخذ به و إ ن ا ق ت د ت ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى و ا ل أ ز ه ز ا ل ش ر ع ة ا ل أ خ ر ى أ ن يحمل على و ج ه آ خ ر ف إ ن ه يجيب المصير اليه اذا فالسببه قيل لانه من الغرض منه الايمان وقيل هذه الاهله ي ل ي والسبيل ويجب تفسير الايه بما يناسبه و إ ن م ا جاء ما لم ي د ر معناه في القرى ومتشابهه ل أ ج ل التنبيه على ا ل ذ ي ثبت ا ل ر ا س خ ي ن فيه أ ي العلم من الفضيله والكرامه وذلك الذي ثبت لهم هو التصديق والإيمان به أي مع العلم هو إلى الله نعم صحيح العلم يظهروا في العمل العلم تظهر ت م ر ا ت ه في أ ح و ا ل القلوب وليس فقط في أ ح و ا ل ا ل ا ل س ن والحفظ والاستحضار ولذلك قالوا ب أ ن العلم إ ذ ا خالط القلب على الوجه الصحيح وكذلك وجد في النفس ف إ ن ه يصير هو المتحكم في جميع أ ح و ا ل التين الشاطبي ه ا ر ح م ه الله قال و ا ل ر ا س في ي العلم م ح ه علمه على الامتثال لامر الشرعي و إ ي بدون ترغيب ولا ترهيب إ ذ ا قام العلم الحقيقي بالذات ف إ ن هذا العلم هو الذي يكون متصرفا في النفس متصرفا في العقل حتى إ ن ا ل م ر أ ة ل ا ي ق د م على الاوامر ا ل ش ر ع ي ة من غير ترغيب ولا ترهيب ذكر ذلك في مقدمات كتاب الموافقه وانظر إ ل ي ه لترى العلم الحقيقي ما هو إ ذ ن الذي قلبه الرسوخ في العلم ف إ ن ه يقوم به هذا الوصف وهو تفويض ما م ارطغم ا علم علم المتشابه ا ذ ي ف الى و ذلك ع الله ي رب العالمين من بما علمت معناه ل أ ن ه من ا ل إ ي م ا ن بالغيب الذي هو أ ش ق شيء على نفس العاقل ولا يطمئن ه اليهن لاكمل الايمان ويزل على ذلك كل سؤال ا وذا بهم أخذنا فسواء كان الآيامات نجران من أ ج ل م ع ر ف ة من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن به لان اذا كنت تعلم ان الله هو الذي أ خ ب ر وعرفت ان الله م ا سبحانه وتعالى هو صاحب العلم المتقي هو الذي أ خ ب ر فماذا تريد انت بعد ذلك ماذا تريد قال لك هذا الامر أ م ر ه ذ ا ل أ انتهى هذا الأمر انتهى الأمر حكمه وهذا و حكمه ما ذ ا ت ا ج ر ا ء ا ت بعد هذا إ م ا انك لا تصدقوه فانت يسلمون من الدماء واما انك ت ص د ق ه ولكن يخيرك الشك ومرض الزير وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في ا ل ق ر آ ن اما إ ذ ا اخبر الله تعالى ب أ م ر ه وحكم ب أ م ر ه ما كان ا لمؤمن ولا منسدا قال الله ورسوله أ م ر ا ن ت ق و ل لهم الخيانه من ا ل د ه اذا قلت ه ذ اريد ان يعلمه اعرفه فانت أريد أن أعرفه قلت صبي في الفكر اذا عرفنا ه ذ ان ع ر ف الراسخين إذن أن ا في العلم هم من يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما والمتشابه الذي استغر به من عند ربنا واذا كنا لا نعلمه فهذا لخدمه يعلمها وَلَا, ولا سَيُسْتَبْعَدُ هَذَا مولانا يعني أن هذا ا سبحانه تخيف أ م ر ا ا وتعالى أي ا ا ثم قال بالإيمان اجتمع الأمران في المحكم فانزاله ي ل إ ي م ا ن ب ا للابتلاء ع م به ل تنزيل ل ه وفإن ت ا ا م ه به, والعمل به الإيمان به فقط ما تفيد معناه إلي الله فإنزاله ا ل ل ل إ ب ت لعباده هل يؤمنون به مع عدم علمهم بمعناه أ م يعرضون عنه لجهلهم بمعناه ه إذن من فالفائدة التي ا ا ل قصدت م ش ب هو هذه ا ل ا ب ت ل ا ع والاختبار لمن يسلم لما خ ب ر الله تعالى به ومن يجادل ويحاجه ويرى ب أ ن ه ما لم يتصور ا ل أ م ر ف إ ن ه لن يعتقده و ف ي واقع ا ل أ م ر أ ن كل ما يرد على النفوس ثم ت ي س ل م بمزاجها ولا تستطيع أ ن تستوعبه ف إ ن ا ل أ ص ل فيه هو ان ن أ خ ذ ه على كما قال تعالى ثم نصرف حينئذ ح ق ي ق ة ا ل أ م ر لله رب العالمين قد يقول قائل ما الذي حدث ان هذا المنهج لم يتغير نعم ل م ت غ ي ر عند ه اهل ف ر ة الفطره ة لم يتغير ع ن د م هذا ا لان م م ن ه ج ل م ا ق ا ل الله سبحانه وتعالى لأن ل ف ط ر ة تمضي على وفق ا ل س ن ة ولكن بعد ذلك حدث مذاهب تشعبت ا ل آ ر ا ء استعمل الناس أ د و ا ت النظر وتعزز قوم بمذاهب ليس من ا ل إ س ل ا م في شيء ف أ خ ذ و ا اطرافا من ا ل ف ل س ف ة و أ خ ذ و ا اطرافا من الديانه ا ل ق د ي م ة وخاضوا مع الخائضين في هذا الباب فالى الامر إ ل ى وقوع كظر في صفاء الفطره ووقوع تغير في الدين بسبب هذا المسجد بين الصفاء ا ل أ ص ل ي وبين هذا الكظر الذي يجيء من جهة النفوس التي كانت في الزمان الأولية هذا الأمر فمثل ما بمثل يجيء في في جهة من يخدم من صوفية تحدثت قد بعض ا لان د و فصوفية ل ل ه وصوفية غير اصول ل ذلك بالنظر الإسلامي ي يجب ي ن تخترت أن ف يصفر الإسلام الأشياء من يجب أن أ هذه يقرأوا ك شيء يقرأوا على حذر فقه ل على السفات وآرى ولكنها لا س ف نحف ا ومجاهي وكذا ن وآرى ب ل ا الإسلام ا إلى ل هذه دخل ي يقول ن لأن بأن البعض أصول الفقه د إ ل ي ه مدهار مدهار منطقية ودخل اليه مداهيه ع ق ل ي ة و أ ن ا ل أ ص ل الفقه امتزج بالبدع و فين, فين كينه فين, فين, فين هو هذا المنطق فين هو هذا الشيء الذي ادخله ضال ا أ ع ط ي ن ا انا ف أ ن ت كتشوفه أ ن ت كنتم فين ظهر لك ا ل سيقولوا ر ل ن ا بالعكس لو لا اصول الفقه لوقع الفساد في الدين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 أ ق و ل لك في السنه ولا في الكتاب ولا في ا ل إ ج م ا ع ولا في الاجماع ولا في الاجماع ولا في الاشياء ولا ف ا ل م س و ل ي ه ولا في الحمام ولا في المعتزله ولا ف الاسنان ولا في الاخر لا ي د و ن هذا الشيء لا ينكر لا ينكر ا ينكر لا ينكر لا ك ر لا ي ن ك ا ينكر لا ي ن ك لا ي ن ك لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ن ك لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ي ن ك لا ي ن ك لا ينكر لا ينكر ا لا ينكر لا ينكر لا ي لا ينكر لا ي ن ك ل ك لا ي ن وفقوا اما ان يكون ذلك العمل وفعلوا عليها واجبا ومنتوبا ومستاذبا ع ل ل وغلاء الفجر المعظم تدخلوا مسائل في بعض المواطن التي ا هذا تناقصوا ي في ينزلق كلمية ن النظر إلى بعض إلى كمثلة كليف كمثلة م ا لا ي ط ان ق كذلك المسيحة الفقه أما ي م ك ا للمرء م ان ياخذه من ل مثلا من جهه, من جهة منطق ولا من جهه فلسفه ولا من جهه المدى العيد الصوفيه ولا من جهه المدى الالهاميه ولا من جهه الكشف ولا من جهه ا ك ش كلو ف ل ا م فارغ لا أ ص ل له إ ط ل ا ق ا صور الفقهي ولكن ي م س ن ان يكون سند الى صاحب الشريعه صحيح ويقولون ان الاستحساب ذ و الاستصحاب و فيها ا ماذا susceptها ي ف ا ل و ا في الاستصحاب س ت ح ما ا ا ل ها ل ش ع عنه ي ليس لاحن ينقل هو ما ويعين ل في هذا ل ة واي ل شيء ب ي الاستصاله إلى واي شيء اذا كنا بشد الدار عوض الله تعالى امرنا بدرء الفتن ودرء الانفس و أ ي شيء في هذا هذا كله مسند من الكتاب والسنه ما لم يسن يكتب ا و س ن ا ر د ا ن تجده أ ب د ا يدخل رمايه ويش نهائيا وهو مشد الناس حرصا ل ل ف ق تقرأ راح على منطقة الطيام وقرأ أخصص وقررنا ل هذا الفقه ها هو وقررنا فيه الفقهية عليها ه من الامر هكذا يعطيها كتابه الأصول لنا فيه مني ف ومني ي ي ر ا ب أ ب ن ا على ق ض ة منطقية اما أ ن ا وياك اذا بنيت اضرب المنطقه هذا اضرب المنطقه اذا ب ن ي ن اضرب المنطقه ب ن ي ن اضرب المنطقه واخبرت أ ا السوق فلا استغرب في قواعد المنطقه اقول لك الزيت بكم اشتريته اذ قلي ل مئه وستين عن مقاعد ا ل م ن ط ق ي ة اشترى فلان قلعه ا ل ي ه وستين إ ذ ا فالزيت كله في السوق على هذا فالزيت في السوق كله بمئه وستين انا خذ القائد المنطقيه ن ا ا س ت غ ر ت م أ ن ا سمت ما تخش زي د ي ا ولكن ماشي من شرطان انا غني ل س م ت هاذي شي ب ش نعربي انا زيك انتي نيوستي انا اعرفك انتي نيوستي نيوستي لا تفرحوا لا تفرحوا لا تفرحوا لا تفرحوا خ ل ا ص ة الكلام أ ن الادعاء شيء و ا ل ح ق ي ق ة شيء آ خ ر وكن على يقل ل أ ن علماء ا ل أ م ة لو وجدوا في هذا الشيء من ما سمعتموه كانوا من ا ل م و ل ا ع ن د ذ ك ت ق س ي م ا ت ا ل إ ن ط ق ي ة ولذلك التفريعات ولكن لو كانوا ل ن المتكلفه س ا للمباحث في اصولك تلقى هذه التشقيقات ولكن ر ا في ا ل أ ص ل على ما غ س ي س ت ن و السنه ف ر ض والفرد ولا س ي ط ر ة ه ا ما يقلوهاش فقد شققت ا ل ن و ز وقد دخلت في الهضره س وقال له ما هو الدليل ما هو ا د ل ي ل ا ل ق ر آ ن السنه ما هو الدليل من اجل هذا المنطقه ة اقيموا الصلاه أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة الظهر والظهر ص ل ا ة الظهر اقيموا الظهر شنو ذا المنطقه شنو ذا المنطقه وقالوا له ماذا يفعلون بهذا الشهر وماذا يفعلون ن بهذا الشهر وماذا يفعلون بهذا الشهر وماذا يفعلون بهذا الشهر وماذا يفعلون بهذا الشهر وماذا يفعلون بهذا ا ل ش د ر ه ذ ه التقسيمات ا ل د ل ا ل ي ة على جلده ه يستعمل هذا ه و م ت ي ق و ه اجديه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل أ ن الله تعالى باسم عرب ن و ة واشوفهم ولا نفهمش واش اثيقه لا يقبل فيه إ ل ى السند إ ل ى صاحب الشرح اذن هذا كله لا ي ع ر ض ع ل ي ه ثم قال مع كونه لم ياتي في ا ل أ ح ك ا م نعم كنت س ي م في ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة الماموره من ك ت ل ب ه ا فيطلب البيان في ا ل إ ع ل ا م فيطلب الناس من المدراسات لانه جوا من نفسه والمعنى أ ن ا ل م ت ش ا ب ه لم ا يرد في آ ي ة ا ل أ ح ك ا م ا ل م أ م و ر ي من كتابها حتى يحتاج إ ل ى بيانه في اعلانه ب ا ل أ ح ك ا م الذي في اعلام المكلف بها وهذا بيان لعدم استبعاد وروده في ا ل ق ر آ ن إ ذ ن المتشابه منعنا من ع ل ا ن ا ل ا ش ت غ ا ل به هذا أ ص ل عقابي لهم علم المتشابه عند الله سبحانه وتعالى هذا نذر لا نقل يبقى ما هو المتشابه هذه مساله في اخرها ما هو المتشابه وما ليس متشابها هذه مساله في اخرها بل منهم من ي د خ ل في المتشابه ما تقدم ذكره من الصفات واليه ومنهم من يقول ب أ ن ه ليس منه و إ ن م ا هو ابن محكم و ا ل م س أ ل ة فيها مذاهب م ت ش ع ب ة وفيها ما تعلمونه من الخلافات الماضيه ة عرفنا ا ا حكم م ل ت ش ب ليس كذلك و لا ن د ج ع فيه دين الله تعالى شيئا ولا نتبع فيه زيدا ولا امرا وانما المصير فيه الى ما وردنا كل عام ثم انتقل اليه الى مساله اخرى وهو ان الشيء اذا جهله المرء فانه لا ينبغي عليه التكلف والتعمق فيه ثم قال أن في يقولون لي بان المتشابه يعلمه نعم ثم يخوضون في معنى ثم يخوضون ولكن هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ياتون بها لا تقنع ف ي س مقنع يخوضون في البحث في هذه الايه أ طيب هذا الايه ل ي نفسه لكنه لم يكن متشابهه الا في رؤوس الصور ما يقوله بعضهم ا ذ ا في المحل الذي لاش كجأنا لا شك أ انه من المتشابهه هو رؤوس ل ه الصور س ي يقول في لدخل آية ا ن أ ل ي ولكن في كل مره كانت ت د ر ب ل م ل السر ا ل ح ا ر ف ولكن سر ا ل ح ا م ي ن ف و ج ت ن ا في ك ت ب من ا ل ع ل ا ق ة بين الصور ة وبين هذه الحروف وبين الجداره و ا ل ل ي ن د ب ا ر ب ع ت م ر ه ا المسلمين لا يعلمون أ ن ه م قد ي ل ع ب و ا بها م كبعد ل من من من من من الآيات تقول م من لكم ر يخرجوا ا سواء أعداد ت أنت يجوك شيء وجدنا اذا ضربت سبعه اشهر وعداد السعيد عدد اسماء ل ل ه الحسنى إ ذ ن فسروا طرف في ت ص د ي ة فواجدت ه ا هذا ه صنطلق ة ش ي ط ا ن ي ا مبتدعه غماروها ب ا ل م س ل ا م ما معنى أ ن ن ي عددت ولا حسيت هذا ما يسمى بسر ا ل أ ع د ا د هذا أ م ر يجب على المسلم ان لا يقبله ابدا وهذا كن يخرج ل ي و م سفر ظروف هاري فانهار قال ليوم ذ رأى فيما وقال هدرها لا أعتقدوا ل فانت تضبط بها ا ا م ر ي منها ذ ا لانه كان هناك مؤتمرات يجوزونها جدا ويجوزونها ما فعلا يسمى بسير ل الاعداد, الأعداد. ويشرحونها برسول الله و ز ي ك ن يخرج ل ن ه ا ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ن ويصلي ا كأؤمنوا ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ل ويصلي ل و ف ي ا ل د ر ي ويصلي ويصلي خ ل ا ن ه يمكن ا ذ يكون لديك من الناس ا ك كتبها ل ن ا س م ن ز ي د من ا ل و ع ب ا س لكنه ا يمكن ان ي ل و ن لديك من الناس ا عدد يمكن ان يكون لديك ا من خرافات ب الكتب و ا ل ه وثانيا لا ق ر يمكن ا ف تشعر بهذه الطريقه ة حتى ت ل ع ل م ي ب ل ق ر آ ن ا ل م ت ك ا هناك شيء م ط ب ق م ط ا ب ق ة صحيحه لا شيء تخبراتك لذلك يكون حقيقة ث ب ة فإنه لا يوجد م ن بمطابقه ر القرآن آ ن يقولون ص ف ي إنسان ا ا ل ح ه ويقبلوا اذا كان في قضيه بكل طائف ا ل ق ر آ ن والناس ت ص ل و ه ا في جسد الانسان او في الكون ايضا هم جهل ف ن ر ي ه م و ي ز ن ا في الافاق وفي ا ل ح و ن الحق ما كان مشكل إ ذ ا كان جدك شيء ت ك ن ل ف ولاولي نصوص الشرع من أ ج ل نقول نحن راح ن س ت ب د ن ا في العلوم العصريه وذلك في الجامعه القرانيه تكذب القران في كل شر من ا س ر ا ر ما يتخطى الكون بدمه ولحمه بحجره ولحمه وشحمه كله و يتخطى ت ر اذن ب ه وشجره الايمان بالله سبحانه وتعالى يجب ان يكون على أ ص و ل ا ل ف ط ر ة وعلى أ ص و ل ه التابعه ا ل أ ص ل ي ه لان ا ل إذن عمر بن الخطاب سئل عن ا ل أ ب و ل ك كان يتحدث في ت س ي ر الاب ل فما أ فسكت لقد ن ا ن ت و ق ف في ه ذ ا ا ل ل ا م و ه ذ ا ف ي ه د ل ي ل ع ل ى م ه ا ل ت ع م ق و ا لتعلمها ي وتقريبا لتعلمها و ت ف ر أ ى ا س ت ع ل ا م ه ا ه و أهم منه ت ك ل ي ب ا ل ع ل م ا ه ا و ت ق د ي ب ا لتعلمها ث ف ق ط ف ي م ا كن ل ف و ق ا ل ع م ل ف ي ه م ا د و فوضول ف ي ا ل ع ل م ه ا وتقريبا ل ما لتعلمها وتقريبا ش اشتغلوا بما هم مكلفون به فقط لماذا ل أ ن الله سبحانه وتعالى إ ذ ا كلفك ب أ م ر أ ع ا ن ك عليه و إ ذ ا حمت نفسك في أ م و ر مثل هذه وكلت إ ل ي ه ا فقد ي ص ي ر بك ا ل أ م ر ا ل و ق و ع ي ا ل ح ي ر ة وهذا يجب نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من شر النفوس و ش ل ا ل أ س م و خ ت ا م ا ً